دي يا رايح على الحرم ودعي لي اسلم لي الأمم. لي يا رايح على ودعي لي كعبة يا محلى نور وجلال يغشا انظر للكعبة يا محلى نور وجلال يغشا احرسها ربي وارعاها يذكروني امامها ودعي لي ودعي لي من صفا للمروه شارت من زمزم ذكرى الهوى من صفى للمروى يا شارب من زمزم اذكرني بدعوى يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزهمة يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزهمة وضع من مولاك الرحمة اسأله شفاعة ودعائه سلامي يا رايح للحرم ودعي لي اسلم لعالاد الهمم الكعبة نور وجلال يا عشى للكعبة نور وجلال يا يحرسها يا احرسها اذكرني أمامها ودعيني ودعي هني يا رايح للهادي ورا موسى خلي كل لافعادي هني ان غراموشا غلّي ملا كل فؤدي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي غراموشا غلّي ملا كل فؤدي ادخل من باب السلام بتأذب واحترامي ادخل من باب السلام بتأذب واحترامي سلم على طه الدهاني من قياه الريض وادعي لي وادعي وديني سلامي يا رايح للحرم وادعي لي أسلمني على الهمم وديني سلامي يا رايح للحرم وادعي لي أسلمني يا كعبة يا محلاها نور وجلال يا انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يحرسها ربي ويرعاها يذكرني أمامها وداعيلي اي